يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا أجمعين من النار بفضلك ومنك وكرمك إخوة الكرام هذه بحول الله عز وجل هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام العالم العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ووصلنا بحول الله تعالى إلى باب كيفية الصلاة قال رحمه الله لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فسنا وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد فهذا إذن الباب يلخص ما تفرق في المطولات من كتب الفقه في باب صفة الصلاة أو كيفية الصلاة وهو باب عظيم جدا و. تلخيص الإمام الشوكاني له هنا لا يعني بحال من الأحوال أننا إذا تدارسناه سوف نستوفي الكلام عن كيفية الصلاة وإنما هذا هذه نتف لا غنى عنها في معرفة كيفية الصلاة وما ثبت من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها وأما ما عدا ذلك من الخلافيات؟ والكلام الفقهي والتفاريع الفقهية فمحلها كما ذكرت لكم الكتب المطولة في الفقه وكيفية الصلاة كما تعرفون ملخصها ابتداءها بالنية ثم بتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة مع سورة أو مع بعض ما تيسر من القرآن أو بدون ذلك بحسب الركعات أو بحسب أي صلاة هي فهذا كله ركن القيام ثم بعد ذلك يأتي الركوع بأذكاره ووجوب الطمأنينة فيه ويأتي بعد ذلك القيام من الركوع وهو الاعتدال من الركوع والأذكار الواردة فيه ثم السجود بأذكاره وكيفيته وبعد ذلك جلسة ما بين السجدتين ثم السجود الثاني فهذه كلها ركعة وما بين ما بعد كل ركعتين يأتي التشهد ثم التشهد الأخير ثم التسليم فهذه كلها كيفية الصلاة ملخصة وبدأ رحمه الله تعالى بقوله لا تكون شرعية إلا بالنية والنية ضرورية في كل العبادات بدون تمييز بينها وذلك لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبين أيدينا الحديث المشهور الذي لا نني من ذكره وشرحه والكلام عليه وذلك لعظيم جلالته وقدره وهو حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه كل أو جل أئمة الحديث في كتبهم منهم البخاري ومسلم وأصحاب السنني والإمام أحمد في المسند وكثير من أصحاب المسانيد وغيرها فهذا الحديث الجليل كما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم فيه الكلام على النية والنية كما قال ابن رجب تنقسم إلى قسمين أول هذين القسمين هو النية بالمعنى المتبادر إلى الذهن إذا أطلقت النية مطلقا فالمتبادر إلى الذهن منها هو النية بمعنى المقصود بالعبادة أو بالعمل بمعنى تمييز المقصود بالعبادة أو العمل فهذه هي النية وقد ترادف الإخلاص بمعنى هل المقصود بهذا العمل أو بهذه العبادة هو الله سبحانه وتعالى أو غيره من المخلوقات فهذه النية هي التي ترد في كلام السلف والذي لا تتحقق فيه هذه النية يكون في عمله شائبة من الشرك والعياذ بالله تعالى هذا المعنى الأول للنية وأما المعنى الثاني وهو الذي يهمنا هنا فهو المعنى المعروف عند الفقهاء وهو النية بمعنى تمييز العبادات عن بعضها تمييز العبادات عن بعضها فالذي يصلي صلاة معينة في وقت معين قد تكون هذه الصلاة في كيفيتها مشتركة بين أنواع متعددة من الصلوات كالذي يصلي مثلا في وقت الظهر فيحتمل أن تكون صلاته تلك صلاة الظهر الفريضة وتحتمل أن تكون صلاة راتبة أو صلاة من النوافل أو غيرها فتشابه الكيفية لا يميز بينها بين هذه العبادات نظرا لتشابه الكيفية لا يميز بين هذه العبادات إلا النية فهذه النية هي المقصودة عند الفقهاء وهي التي ذكرها الإمام الشوكاني هنا بمعنى أنك تنوي عند بداية عبادتك من صلاة أو غيرها ما تقصد في عملك هذا أو في عبادتك هذا هذه فإن كانت صلاة فأنت تنوي صلاة وتنوي هل هي فرضة أم نافلة وتنوي هل هي يعني بشكل معين أو هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم غير ذلك ويقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين والنية هي القصد فيحضر في المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير طيب هذه هي النية والنية كما تعرفون محلها القلب النية محلها القلب ولا عبرة بما يجري على اللسان لذلك أجمع علماء المسلمين على أن الذي يخطئ في النطق بنية, بنية معينة لعبادة معينة فلا عبرة بخطئه وإنما العبرة بما في قلبه كالذي يأتي إلى صلاة العصر فيقول نويت صلاة الظهر خطأا فلا عبرة بهذا لأن النية محلها القلب والتلفظ بالنية أصلا بدعة في الدين لا أصل لها وإنما هي من فعل الموسوسين وقد نقل عن هؤلاء الموسوسين الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس فصلا في قال في ذكر تلبيسه عليهم في النية في الصلاة وذكر هؤلاء الذين يصل تصل بهم الوسوسة إلى حد بعيد فينوي شيئا معيناً ثم يخطئ فيه ثم يعيد النية حتى لمرات متعددة. وذلك كله من الوسوسات ومن المشقات التي لا أصل لها في دين الله عز وجل وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والتلفظ بها أي نقص في العقل والدين نقص في العقل والدين أما كونها نقصا في الدين فهذا واضح لأنها بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل وهذا واضح بحول الله عز وجل وأما كونها نقصا في العقل قال ابن تيمية فهذا مثل الذي يأتي إلى الصلاة فيقول نويت صلاة الظهر فرضا مأموما لوجه الله عز وجل مثلا مثله مثل الذي يضع يده في صحيفة الأكل فيقول نويت أن أرفع هذه اللقمة إلى فمي لآكلها ثم أشبع وكذا وكذا من الكلام الذي لا فائدة منه لأنك أنت أصلا إذا قمت إلى صلاة الظهر مثلا فقد نويت ذلك ومحل ذلك في القلب ولا عبرة بالتلفظ بها وهذا واضح بحمد الله عز وجل قال رحمه الله أركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة يعني بذلك أن أركانها كلها فرضها واضح أو مذكور في الأحاديث الصحيحة المعروفة التي فيها بيان كيفية الصلاة وأهم الحديث في هذا الباب في باب كيفية الصلاة حديثان اثنان هما أولا حديث المسيء صلاته يسمى حديث المسيء صلاته وجاء بروايات وطرق متعددة عند كثير من أهل الحديث هذا الحديث كما أخرجه البخاري ومسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جارس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فرجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثانية أو في التي بعدها أعلمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فهذه روايات متعددة فهذه رواية أولى عند البخاري ومسلم وكما قلت لكم حديث المسيء صلاته ورد برواية متعددة ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهذا الرجل أن صلاته غير تامة وأنها باطلة ثم بين له ما يجزئه في صلاته لكي تكون صلاة صحيحة فاستدل بهذا العلماء على أن كل ما ورد في حديث المسيء صلاته فهو يدل على الوجوب إلا ما وردت قرينة في الأحاديث الأخرى تصرف هذا الوجوب هذا الوجوب إلى الندم أي إلى استحباب وذلك عملا بقاعدة تأخير البيان لا يجوز عند وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن هذا الرجل الذي لم يتم صلاته كان في حاجة إلى معرفة المسائل الضرورية التي بها تتم صلاته فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر له بعض الواجبات ولا يذكر له البعض الآخر وإلا كان هذا تأخيرا للبيان حيث كانت الحاجة إليه واضحة ظاهرة وهذا لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ثابت وجوب مسائل متعددة غير مذكورة في حديث المسيء صلاته وسوف نتطرق إليها عند التفصيل فما ورد في بعض الأحاديث بصيغة تفيد الوجوب أي بصيغة الأمر فنقول بوجوبه ولو لم يرد في حديث المسيء صلاته أما إذا لم يكن مثل هذا فنقول بأن كل ما ورد في حديث المسيء صلاته فهو للوجوب إلا أن تكون قرينة صارفة له إلى الاستحباب الحديث الثاني هو حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته هذا الحديث وجه الاستدلال به أنه من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن هذا الحديث فعلي من السنة الفعلية ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي فدل هذا على أن كل ما ورد من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي واجبة علينا نحن كذلك لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا أمر وهو يفيد الوجوب ولكن قد ترد أشياء معينة في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكون واجبة، فالطابط في المسألة هو وجود قرائن أخرى من أحاديث أخرى تفي تصرف هذه المسائل من الوجوب إلى الاستحباب ولكل مسألة بطبيعة الحال تفصيلها في محلها، فهذان الحديثان هما اللذان يشيران إلى أركان الصلاة. وإلى فرائضها وإلى بعض سننها قال إلا قعود التشهد الأوسط فكأنه بهذا يقول أن قعود التشهد الأوسط لم يرد عليه دليل من السنة وهذا خلاف الظاهر من السنة النبوية حيث ورد في بعض روايات حديث المسيء صلاته الأمر بقعود التشهد الأوسط أي التشهد بعد الركعتين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء هذا التشهد الأوسط فورواه أبو داودة والبيهقي بسند جيد وثبت هذا الفعل أي فعل القعود في عند التشهد الأوسط كذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي في سننه بسند صححه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة وبالمناسبة من أراد أن يفصل في باب كيفية الصلاة فعليه يعني إلى جانب الكتب المفصلة والمطولة في الفقه عليه بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وعليه كذلك بكتاب آخر فيه فوائد قيمة جدا وفيه نقول طيبة عن عدد من الأئمة من مختلف المذاهب الفقهية ومن السلف والخلف وهو كتاب أخطاء المصلين يعني القول المبين في أخطاء المصلين لصاحبه مشهور حسن سلمان فهذان الكتابان فيهما فوائد كثيرة وهذان الكتابان بطبيعة الحال لا يغنيان عن كتب المتقدمين أمثل زاد المعاد ومجموع الفتاوى وكتب الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهما ولكن رغم هذا هذه الأدلة في قواعد التشهد الأوسط فقد قال النووي في المجموع في المجموع شرح المهذب وهو كتاب الفقه الشافعي أكثر العلماء على أنه سنة أكثر العلماء على أنه سنة وأما دليل سنيته فهو ما أخرجه الجماعة عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته ساجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك أي سجد سجدتين للسهو فقالوا لو كان واجبا لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجبر, كان يجبر بسجود السهو وفي هذا تفصيل ليس هذا محله هل سجود السهو لا يجبر الواجبات أم يمكن أن يجبر بعض الواجبات في هذا تفصيل كما قلت؟ لا أذكره الآن قال والاستراحة جلسة الاستراحة دليلها حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهق هو حديث صحيح فاختلف العلماء في جلسة الاستراحة هذه هل هي سنة أم إنما تفعل للحاجة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للحاجة فقال بسنيتها الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد روايتان في المسألة ولكن آخر روايته القول بسنيتها كما نقله عنه تلميذه الخلال وقال بسنيتها أيضا داود الظاهري الأصبهاني كما نقله الترمذي وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهوي كما ذكر ذلك المروزي في, مسائله في مسائل إسحاق ولكن قال الجمهور أو قال الأكثرون كما ذكر ذلك النووي في المجموع أنها لا تستحب وهذا قول الإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي ورواية عند أحمد وهي الرواية الأولى عند الإمام أحمد وهنا أنقل لكم كلاما للإمام ابن قيم رحمه الله تعالى قال لو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لا ذكرها كل من وصف صلاته ومجرد فعله لا يدل ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. ولكن الحق رغم قول الإمام ابن قيم هذا الذي هو نوع من تنقيح المناطي في هذه المسألة رغم ذلك فالظاهر هو سنيتها ومن قال بعدم سنيتها ليس له دليل قوي في المسألة يعتمد عليه ورغم ذلك فهذا من ليس من المسائل التي ليس من المسائل يعني الخطيرة التي قد يختلف فيها الناس فيما بينهم وإنما نقول بسنيتها فمن كان يفعلها دائما فهذا قد اجتهد وقال بسنيتها ومن كان يفعلها بين الفينة والأخرى فهذا في رأيه الله أعلم هو الأولى مراعاة للخلاف في المسألة ولأنه كثيرا من العلماء ذهبوا إلى عدم سننيتها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لأنه احتاج إلى ذلك وأما شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى فقد ذكر كلاما في الذي يصلي وراء إمام لا يقوم بجلسة الاستراحة هذه لا يفعل جلسة الاستراحة فهل يفعلها المأموم أم لا قال وتركها متابعة للإمام أولى ولا حرج في فعلها إن ترك الإمام فذهب إلى رجحاني أن لا يفعلها المأموم إذا كان الإمام لا يفعل جسد الاستراحة هذه ولكن الأمر واسع رغم ذلك قال رحمه الله ولا يجب من أذكارها إلا التكبير لا يجب من أذكارها إلا التكبير والتكبير والكلام هنا عن تكبيرة الإحرام في طبيعة الحال. الحال التكبير ثبت أمراً أي من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المسيء صلاته في رواية عند الطبراني بثند صحيح وثبت أيضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام مسلم وغيره وقال الإمام علي رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا حديث الرواه أبو داودة والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل والتكبير يكون مقترنا برفع اليدين وسوف نتكلم عن مسألة رفع اليدين فيما بعد عند الكلام عن الرفع في المواضع الأربعة قال التكبير وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما قراءة الفاتحة في كل ركعة أدلتها كثيرة جدا منها أنه أمر صلى الله عليه واله وسلم بها المسيء صلاته في رواية عند الإمام البخاري كما في جزء القراءة خلف الإمام وهذا جزء حديثي للإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه فوائد وغرر كثيرة جدا في باب قراءة القراءة خلف الإمام، وهو عند كثير من المتأخرين في هذا الباب. وجاء عند البخاري ومسلم أنه قال لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وروى الدارقطني وابن حبان بسند صحيح لا تجزء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وورد عند الإمام مسلم حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام خداج أي ناقصة فهذه الأدلة كلها تدل بما لا يدع مجالا للشك تدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة أما المخالفون في هذه المسألة فإن احتجوا ببعض العمومات واحتجوا أيضا بكثير من من الأدلة المتشابهة وردوا بها هذه الأدلة المحكمة الصحيحة الصريحة احتجوا مثلا بقول الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه قالوا معنا أن تقرأ أي شيء من القرآن كان فاتحة الكتاب أو غيره وهذا عموم وكما تقرر في الأصول العموم لا يبقى على إطلاقه إذا ورد المخصص الصحيح الصريح وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فهذا عام يخصصه الأحاديث التي ذكرنا من قبل وهي واضحة جلية جدا أما قوله وإن كان مؤتما وأما قوله إن كان مؤتما فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال نقلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فقال جمهور السلف والخلف مثل الإمام مالك والإمام أحمد وأبي حنيفة وهو قول عند الشافعي قالوا لا يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا بغيرها إذن هؤلاء يذهبون هذا قول الجمهور يذهبون أنه في الصلاة الجهرية لا يقرأ المأموم وراء الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها مطلقا وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية ولكنه لم يفصل في بيان وجوه الاستلال عليه وغير ذلك وذهب الأوزاعي وأهل الشامي والليث بن سعد إلى أنه يجوز الأمران قالوا والقراءة أفضل ثم القول الآخر عند الشافعي هو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم القول قلنا الأخير هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو أن القراءة واجبة وهذا هو القول الراجح وأما أدلته فأقوى دليل في الباب وهو يكاد يكون نصا في محل النزاع هو حديث عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهي صلاة جهري فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذن يا رسول الله أي بسرعة قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث رواه البخاري في جزئه أي في جزء القراءة خلف الإمام ورواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه ورواه الدارقطني والعجيب أن شيخ الإسلام في كلامه في مجموع الفتاوى لم يتعرض لهذا الحديث البت وهناك من ادعى النسخ ادعى أن هذا الحديث منسوخ. ولا يظهر لي أي دليل على النسخ لا دليل عن النسخ أن الأحاديث التي فيها ما لي أنازع. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ف لما فرق من قراءته يعني من الصلاة استدار إلى الصحابة فقال لهم مالي أنازع يعني كأنهم كانوا يشوشون عليه في قراءته فمعناه واضح وهو محمول على أن القراءة قراءة المأموم خلف الإمام إنما تكره إذا كان فيها تشويش أي إذا جهر المأموم بقراءة الفاتحة حتى شوش بذلك على الإمام أو على غيره من المصلين وهذا متعين هذا التأويل متعين نظرا لصراحة حديث عبادة بن صامت الذي ذكرنا آنفا وورد أيضا في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة في الصلاة الجهرية ف هذا فهذا القول أولا هو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان يحكيه فعلا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذا القول إذا تبين أنه لا مجال إلى ادعاء النسخ هذا القول لا يقوى على مواجهة الحديث المرفوع الواضح الذي هو حديث عبادة بن الصامت كما أن هذا الحديث أو هذا القول قول أبي هريرة هذا ليس فيه تعيين قراءة الفاتحة وإنما فيه أن الصحابة انتهوا عن القراءة مطلقا فالأولى في هذه الحالة أن نجمع بين النصوص لأن الجمع بين النصوص مقدم على الدعاء النسخ أو غيره مما يكون فيه إهدار لبعض النصوص فالجمع بين النصوص يكون بأن نقول أن قوله هذا محمول على القراءة مطلقة لا على قراءة فاتحة الكتاب فتبقى قراءة فاتحة الكتاب قراءة أو حكما محكما لا سبيل إلى رده وهناك أحاديث أخرى ولكنها أيضا كلها من باب العمومات كلها أحاديث عامة ليس فيها المقصود منها حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا هذا أيضا محمول على القراءة مطلقا لا على قراءة فاتحة الكتاب وهذا الحديث عند مسلم وأبي داود وكذلك حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أيضا نفس الشيء يقال فيه هذا الحديث عند أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة أما الصلاة السرية فهذا لا خلاف فيها على أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية ودليله قول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فهذا واضح في بيان المقصود قال والتشهد الأخير أما دليل وجوب التشهد الأخير فهو الحديث المتفق عليه إذا صلى أحدكم فليقل فليقل هذا صيغة من صيغ الأمر فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر التشهد المعروف وهذا هو تشهد عبد الله بن مسعود ووردت صيغ متعددة للتشهد منها تشهد ابن مسعود الذي ذكرنا ومنها تشهد ابن عباس وعمر بن الخطاب وتشهد ابن عمر وتشهد عائشة وتشهد أبي موسى الأشعري فهذه كلها صيغ الأولى للمرء أن يفعل هذا تارتان والآخرة تارة أخرى لأنها كلها سمنة ولا سبيل إلى ادعاء رجحان بعضها على البعض الآخر فالأولى كما قلنا نفس الشيء بالنسبة لصياغ الأذان والإقامة نقوله الآن بالنسبة لصياغ التشاهد وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا وردت بصياغ معروفة يمكن أن ترجع لها في, باب في كتاب صفة الصلاة أو غيرها من الكتب وبعد هذا التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون التعوذ من الأربع هذا الدعاء المعروف الذي تتعوذ فيه من الأربعة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يعني هذا المسائل لا أدخل في تفاصيلها لأنه من السهل جدا أن ترجع إليها في الكتب وهي متوفرة ولا أدخل في تفصيل كيفية الجلوس في التشهد لعلنا نتكلم عن هذا فيما بعد أو كيفية وضع اليدين أو تحريك الأصبع كما هو السنة الواضحة في المسألة قال والتشاهد الأخير والتسليم أما التسليم فحكمه الوجوب أيضا لحديث للحديث الذي ذكرنا وأخره وتحليلها التسليم أي تحليل الصلاة التسليم وهذا رغم أن التسليم لم يرد في حديث المسيء صلاته فهذا من الأمثلة التي ترد على القائلين بأن ما لم يرد فيه حديث المسيء صلاته ليس بواجب فهذا وجوبه من قرينة أخرى أو من دليل آخر غير حديث المسيء صلاته وأما التسليم كيف يكون فهو يكون بتسليمة واحدة إلى اليمين وتسليمة ثانية إلى الشمال يقول في الأولى السلام عليكم رحمة الله وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله أو بإضافة وبركاته تفصيل هذا كله في كتاب صفة الصلاة أو غيرها وأما وهذا يعني التسليم والتسليمتان وردتا في عن عدد كبير من الصحابة حوالي خمسة عشر صحابيا، ولكن أيضا ثبت تسليمه تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا كما عند أحمد بن خزيمة والبيهقي والحاكم بسند صحيح. وذهب إلى مشروعية هذه التسليمات الواحدة عدد من الصحابة منهم عمر من ابن عمر وأنس وعائشة وذهب إليها من التابعين الحسن وابن سيرين وذهب إليها من الأمة مالك والأوزاعي وقول عند الشافعي ولكن يعني رغم قولنا بهذا فأجمع العلماء الذين يقولون بالتسليمتين على أن الواجب إنما هو التسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فلم يقول بوجوبها أحد ممن يعتمد على قوله الراجح إذن تسليمتان وأن الأولى راجبة والثانية مستحبة وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة الرفع في المواضع الأربعة أي رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة أولها عند تكبيرة الإحرام وذلك الحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر هذا الحديث رواه نحو خمسين من الصحابة وهو عند البخاري ومسلم وغيره قال الإمام الشافعي لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منهم أي أكثر من هذا العدد من الصحابة ولعله يرد عليه بعض الأحاديث التي وردت بأكثر من هذا العدد ولكن المهم عندنا أنه كاد يكون متواترا هذا الحديث والتكبيره الثانية هي تكبيره الركوع والاعتدال تكبيرتان واحدة في الركوع والثانية عند الاعتدال من الركوع وذلك الحديث مالك بن الحوير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركو حتى يبلغ بهما فروع أذنيه رواه البخاري المسلم والثالثة الرابعة هذه المواضع هي ما رواه نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه وهذا والشاهد القيام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قال النووي في شرح مسلم إنها الأمة أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام هذا لا خلاف فيه وأما التكبيرات الأخرى فقد ردها بعض متعصبة المذاهب ببعض العمومات فقالوا إن الحركة في الصلاة كثرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة وهذا عموم معروف ولكن مثل هذا العموم بل مثل هذه القاعدة لا تقوى على هذه الأحاديث الصريحة التي بعضها متواتر وبعضها في الصحيحين وغير ذلك فقال محمد من النصر المروزي بالنسبة للرفع الثاني يعني عند الركوة والاعتدال قال رحمه الله تعالى إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة ويعني من قال بالعكس فكما قلت لكم من قال بعدم رفع اليدين في هذه المواضع فليس له دليل قوي يعتمد عليه وهناك دليل يعتمد عليه هو حديث ابن مسعود في المسألة ولكنه حديث فيه ضعف وحديث آخر عن البراء بن عازب أيضا وهو حديث ضعيف فلا دليل لهم قطعا. الضم الرفع في المواضيع الأربعة والضم الضم نعني به وضع اليد اليمنى على اليسرى في فوق الصدر عند الصلاة رواه نحو ثمانية عشر صحابيا ونحن نتعمد ذكر هذه الأعداد لكي نبين أن هذه السنن ثابتة بأحاديث صحيحة تكاد تبلغ حد التواتر ولو على الأقل من جهة الصحابة فحتى قال ابن عبد البر وقول ابن عبد البر كما تعرفون أنه مالكي المذهب ولكنه مجتهد قول ابن عبد البر قوي في هذا الباب لأن من قال بعدم سنية الضم إنما هم متأخروا المالكية قال ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف وروى الإمام مالك في الموضع والبخاري عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون وهذه صيغة لمن يذكر ذلك في علم مصطلح الحديث أو في علم الأصول هذه صيغة تفيد الرفع كان الناس يؤمرون بأن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وأيضا حديث من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة وهذا الحديث عند البخاري ومسلم ولم يثبت عن الصحابة خلاف ذلك إلا رواية شاذة عن ابن الزبير وهي خلاف ما ثبت عنه من أنه كان يقول رص القدمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة فهذا هو الثابت عن ابن الزبير ومع ذلك فهو شاذ عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أما الإمام مالك فاختلف النقل عنه فذهب بعض أصحابه من المدنيين إلى الوضع مطلقا وذهب آخرون إلى التفريق بين الفرض والنفل وروى ابن القاسم عنه الإرسال مطلقا أي عدم الوضع مطلقا وهذا هو الذي اشتهر عند المتأخرين من المالكية طيب أظن المسألة واضحة ولا داعي للتفصيل فيها قال ابن قيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بعد أن خرج الأخبار والآثار في وضع اليمنى على اليسرى قال ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا ردت به سواه فهذا ما يفعل التعصب المذهبي بأصحابه والعياذ بالله أن ترد الآثار الصحيحة الصريحة الواضحة ببعض ما روى عن إمام جليل مثل إمام مالك بقول يحتمل ويحتمل مثل قوله تركه أحب إليه وروي عنه خلاف ذلك ولكن المتعصب لا سديلة إلى التفاهم معهم في هذه المسائل لأن السبيل الوحيد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنما هو باب من أبواب الخلاف. والضم والتوجه، التوجه يعني به دعاء الاستفتاح. وورد صيغ متعددة له، لا داعي لتكرها، فبحثوا عنها، بارك الله فيكم في الكتب التي تكلمت عنها. وقال الإمام مالك. لا نقول شيئا من ذلك لا نقول شيئا من أداية الاستفتاح والأحاديث صريحة في الرد عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه برحمته الواسعة والتوجه يكون بعد التكبيرة تكبيرة الإحرام بطبيعة الحال قال والتوجه بعد التكبيرة وهذا واضح والتعوذ والتأمين التعوذ ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهذا عند أبي داود والترمذي بسند صحيح بقيت البسملة البسملة فيها خلاف كما تعرفون خلاف معروف والصحيح عدم الجهر بها قراءتها مع عدم الجهر بها إلا لحاجة من تعليم أو غيره فقد روى الامام مسلم عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية عند أحمد وغيره فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم والروايات في هذا الباب كثيرة جدا و ولا داعي لذكر هذا هناك أدلة يتمسك بها الآخرون هي ما ورد عن نعيم المجمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وصفا لصلاة أبي هريرة رضي الله عنه ولكن هذا الدليل لا يقوى على مقاومة الأدلة الأخرى ولا داعي لتفصيل المسألة. ولعل المادة العلمية جامدة أو ثقيلة بعض الشيء على بعض الإخوة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إكمال هذا الدرس الذي هو درس حقيقة طويل جدا لأن كيف الصلاة أن تجمعها في درس واحد ليس بالأمر الهين ونحن نتحشل خلاف ما أمكن ذلك قال والتأمين وذلك واضح أيضا لما أخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والإمام أبو داود أنه كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا حديث عند الشيخين وهذه الحديث تدل يظهر منها وجوب التأمين وقراءة غير الفاتحة معها لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في يين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب وما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى أنه قال أمرنا وهذه أيضا صيغة من صيغة رفعي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا حديث قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص أنه حديث صحيح وأرجو أن تكونوا لازلتم تذكرون معنى قولنا الحافظ في التلخيص وأما هديه في القراءة وما كان يقرأ في كل ركعة وفي كل صورة فهذا محله الكتب فارجعوا إليه فإن فيه فضلا عميما واسعا بحمد الله عز وجل والتشهد الأوسط ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد الأوسط قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخر الحديث وهذا عند الإمام أحمد والنسائي كما أمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد وهذا عند أبي داود والبيهقي بسند صحيح وثبت أيضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيه فسجد للسهوي ولم يعود إليه سجد للسهوي ولم يعود إليه وهذا هو الدليل الذي يتمسك به من قال بعدم الوجوب والظاهر عندي والله أعلم أن هذا ليس بدليل على عدم الوجوب لأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر إذا ذكرته يكون واجبا ولكن إذا نسيته حتى دخلت في فرض آخر بعده فلا تعود إليه ولكن تسجد لسه ولا منافة بين الأمرين فالقول هنا والله أعلم القول بوجوبه هو الأظهر كما أنه هو الظاهر من فعل الصحابة وفعل السلف الصالح بصفة عامة وهو أنهم كانوا يداومون على هذا القعود قعود التشهد الأوسط ولم يكن أحد يتوانى فيه أو يعني يهون من مشروعيته ولكن أيضا ثبت التخفيف فيه التخفيف في هذا التشهد الأوسط لا تطيله هل التخفيف ينافي ذكر تشهد كاملا كما هي الصيغ التشهد التي عرفنا وزيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لا منافاة بين التخفيف وبين قراءة هذه الأذكار قال الإمام الشوكاني في بعض حواشيه وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين معا يعني ليس فيه تخصيص لتشهد الأخير، إلا أنه ينبغي تخفيفه كما ورد الدليل بذلك، فأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ويضم إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقصر لفظ، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع، وهذا هو الظاهر عندي والله أعلم. قال والأذكار الواردة في كل ركن في كل ركن الأذكار الواردة في كل ركنين كثيرة جدا. الأذكار عند التكبير عند تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض هذه التكبيرات وثانيها قول سمع الله حمده وقول اللهم ربنا ولك الحمد هذا نوع آخر من الأذكار وكذلك ذكر الركوع أذكار الركوع وأذكار السجود هذه معروفة وأذكار الاعتدال يعني من القيام من الركوع ثم أذكار ما بين السجدتين فهذه كلها معروفة بصياغ متعددة ترجعون إليها ففيها خير كبير إن شاء الله تعالى قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يريد وهنا أنقل لكم قولا للإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الأثرم وهو أحد تلامذتي قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشاهد أي بعد التشاهد الأخير قال بما جاء في الخبر قلت له ليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قال يتخير مما جاء في الخبر فعاودته فقال ما في الخبر يعني لم يرجع عن قوله ما جاء في الخبر يعني الإمام أحمد يذهب إلى أنه لا تدعو إلا بالأدعية المأثورة قال ابن تيمية أيضا وهو أيضا اختيار ابن تيمية قال إن اللامة في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله لا لجنس الدعاء مطلقا والدعاء الذي يحبه الله هو أولا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الدعاء الذي يكون نافعا كما قال ابن تيمية إذا إما دعاء مشروع مسنون وإما دعاء نافع ليس فيه ابتداع وليس فيه شيء من تلك الأشياء التي يذكرها بعض الناس ولا أصل لها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن الأولى أن يقال من كان عنده علم بما يقول وبما يدعو به وبالسنة وبالبدعة فلا حرج إن دعا بأدعية من عنده بعد دعائه بالمأثور ومن كان ليس له علم فالأولى أن يقتصر على الدعاء المأثور لئلا يقع في الأذعية المبتدع والله أعلم وأن وقت الدعاء وقت الدعاء المختار هو داخل الصلاة وهذا اختياره الشيخ الإسلام التميتة وتلميذه ابن القيم وقال ابن تيمية الحديث التي فيها دبر في دبر كل الصلاة قال الدبر المعروف عنه دبر الحيوان قطعة من الحيوان يعني جزء وعبه من الحيوان فدبر كل صلاة أي في آخر الصلاة ولكن داخلها أي قبل التسليم فهذا هو الأولى وقال ابن قيم أيضا في زاد المعاد شيئا من هذا المعنى وهو أن العبد يكون في مناجات لله عز وجل فليس من المعقول أن يترك الدعاء حال وقوفه بين يدي الله عز وجل وحال مناجاته له ثم بعد أن ينصرف من مناجات الله عز وجل يدعو بتلك الأدعية فالظاهر أن الأحسن والأولى هو الدعاء بالأدعية المأثورة التي فيها دبر كل صلاة أو في آخر الصلاة أو كذا قبل التسليم وهذا لا ينافي بطبيعة الحال الاتيان بها أيضا بعد التسليم والله أعلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وإن كانت هناك أسئلة أو إضافات فتقدموا مشكورين بارك الله فيكم أصولية محله علم أصول ولكن بسرعة الشرط والركن كلاهما بنفس المعنى تقريبا وهو الذي ينتفي الذي يلزم من عدمه العدم الذي يلزم من عدمه العدم الوضوء شرط للصلاة لأنه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة إذا انتفى الوضوء انتفęت الصلاة فهذا الشرط وأما الفرق بين الشرط والركن فهو أن الشرط يكون خارج العمل أو خارج العبادة والركن يكون فيه هذا هو الفرق فالوضوء شرط وليس بركن وأما الواجب فهو تعريف الأصوليين هو الذي يُذَمُّ تاركه شرعاً الذي يذم تاركه هناك من قال الذي يعاقب تاركه ولكن الأولى أن يقال الذي يذم تاركه شرعا الذي ورد أن الذي يفعله يأثم فيكون مذموما على لسان الشرع والمستحب هو الذي يؤجر فاعله ولا يذم تاركه لا حرج إن تركته ثم الجائز هو الذي يستوي الأمران يعني سواء فعله أو تركه ثم المكروه ثم الحرم إذا تركت واجباً أثمت ولكن هذا لا يبطل الصلاة لا إذا حسب فيها فيا فيا نظر سجود السهو سوف نتكلم عنه أمتى يكون سجود السهو يعني له محله في الفقه متى يكون وما يعني وإلى المسائل في سجود السهو أنا في صلاة صلاة جنازة عندي تكبر هل نفعني صلاة الجنازة يوم صلاة أهو في كيفية الصلاة المعروفة لما صليت الجنازه من بعد ايوه قال يعني هل اللي انا هو التكبيره الاولى ترفع يديك ثم بعد ذلك لا ترفع ولكن هذا لا زلت أحققه يعني انظر بعد بعد اسال كيف يعقل أن الإمام مالك ترك هذه السنة؟ <تصفيق> هو يعني وهذا في الحقيقة من من يعني في الفقه يعني لما فعل لماذا روى عن الإمام مالك ذلك؟ وهذا يحتمل أشياء كثيرة وأجيب بإجابات متعددة منها أن الإمام مالك ربما قال تركه أحب إلي لكي لا يظن بعض عوام الجهال أنه واجب في الصلاة وأن تاركه يبطل صلاته هذا كثير عند الإمام مالك هذه الاعتبارات ويعتبر هذه المسائل فرأى ربما أن هناك جهالا قد يظنون إذا دومت على فعله أن هذا ليس سنة وإنما هو واجب أو ركد في الصلاة تبطل الصلاة بتركه فقال تركه أو لتفادي هذه المسألة أو غيرها من الإجابات وأجيب عنه بأنه ربما إنما تركه لحاجة أو لضرر في جسده أو غير ذلك ولكن ما يقال هو أن الإمام مالك أولا غير معصوب وأنه لم يعني الذي يخلق اللغز هو أنه روى الحديث في موطئه هو راوي هذا هو المشكلة هو أنه راوي حديث الضمي في الموطئ فالذي يقال والذي يليق بجلالة الإمام مالك هو أن من روى عنه ترك الضمي أخطأ في روايته والظاهر والأكثر من أصحابه على العكس روه وهذا فوق ذلك يوافق روايته في الموطأ فهذه كلها أدلة وقرائن تدل على أنه يقول بالضم وأن من ذهب إلى العكس فقد أخطأ لعل ابن القاسم في روايته هذه أخطأ ولا عبرته بما اشتهر عند المتأخرين لأن المتأخرين كثير في عوام أو غير مجتهدين أو كذا فاشتهار رواية الترك لا تدل على شيء يعني. الله أعلم لا لا ما. إمام هو مش إمام لا ومن أخص تلامذه الإمام مالك لازم معه كثيرا ايش اقول لك بالضبط انه هو عدد كثير من العلماء افتاوا بأن الاولى تركها بين الفين والاخرى سمعت الأولى ترك جلسة الاستراحة بين الفينة والأخرة لأن كثير من العلماء تأولوا سنيتها وقالوا ليست بسنة إنما هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست سنة الله أعلم يعني الأولى تركها بين الفينة والأخرة لألا يداوم عليها